بقلم الشعر الحسيني احمد محسن العتابي يا قسم تنحيده لك من الله لخلافك وعني بس انت الاني يا, يا هو بعدك انت الاول والاخير لك من الله لخلافك وعني بس انت الامير من هو قبلك ومن بعدك انت الاول والاخير يا قسم انا خيبه يا كسيف جنح جنح هي بتخوف علي قبطان مركب علي قبطان مركب سلك تاج الولايه وبسلك احنا الكلام من بطن امي عشقتك ذوبتنا بهالغرام للموت احبك يا علي فدولك عمره وهلي انا قلبي بيك هايب ولك يا احلى الهيام انت هم شايف محب ينسى الحبيب انت هم سامع جرح يطيب من غير الطبيب الهوى والماي انت يا شمسنا اللي ما تغيب علي على الفطره اني احبك ما يغير على الفطره اللي يحبك واللي يحبك ما يخيب لك من الله لخلافك وعني بس انت لي يا هو قبلك يا هو بعدك انت الاول والاخير لك من الله لخلافك وعني بس انت الامير من هو قبلك من هو بعدك انت الاول والاخير يا قسيم السماء سيب لون يردوني اعوفك ونسى هذا العشق بالنفس انت ويروح وتبقى بدونك اختنك شلون ابعد وانت جنني وبنار بعدك احترق انا من زغر هويتك قلبي ظل باسمك ايدك نعم من زغر هويتك قلبي ظل باسمك ايدك لك <تصفيق> من هالله الخلاف وعني بس انت لي يا قبلك يا بعدك انت الاول وانا الاخير لك من الله نخلك وعند بس انت الامير من هو قبلك ما لهو بعدك انت الاول والاخير يا تسميتنا حدا حدا هي بتفوفن قنحنا مره يا تسميتنا حدا يا حدا هي بتفوفن قنح خيما عنقض طن للسفينه وبك انا طانه انا مركب نصين او اني ارمسعد بها انا اسمك في فارق خيالي ومرسوم بهالعيون همت انا بهواك ومثل المجنون يا احلى غرام وبك مفتون يضل حبك هويتك ما يقولوه يا احلى غرام وبيك مفتون يضل حبك هويتك ما يقولوه لك من الله لخلافك وعلي بس انت لي يا هو قبلك يا هو بعدك انت الاول والاخير لك من اما نخلافك وعلي بس انت الامير من هو قبلك من هو بعدك انت الاول والاخير يا قسمه جن حدا انا قسيم جنح هي بتفوق انا قبطان تشد نخيتك بس قلت لك يا علي لحظه وينتهي حزنك وبكل هم ينجلي امير اختارك اله من العرش انت وبالحشر يوقف الي امير اختارك من العرش انت ولي غيرك يشفع الياه وبالحشر يوقف إلي من والله <تصفيق> <تصفيق> <بلحشر يوقف إلي تصفيق> لخلافك وعلي بس انت yehu qablak yehu ba'dak anta al-awwal wal-akhir laka minna munkhalaf wa 'an bas anta al-amir min hu السفينه انا مركب نسي على قبطان انا مركب نسي او اني انا مساعد لها انا مساعد يا اقرب بشر لشخصك ونفسك سألوني عليك وقلت بس انت ذكرك بالقلب ساكن بنص الروح ثلج قلبه ودليله بعشق ذوبته حار اسمك شتشديته بخيط يا قصه محبوبك سالفتي يا طيب قلب وبيك حاره ناس يلمعدل رزن واكبر حمل شلته يلمعدل رزن واكبر حمل شلته <تصفيق> <تصفيق> لك من والله لخلافك وعلي بس انت لي يهو قبلك يهو بعدك انت الاول وانا اخير لك منما خلافه وعن بس انت الامير من هو قبلك بعدك انت الاول والاخير يا قسيم السما حدا حدا هي بتفوفن قنح مره يا قسيم السما حدا, حدا هي بتفوفن قنح خيبه عني غلط انا لسفين السيف هوبك انا مركب وصيني وان يا من ساعدني انا من ساعدني يا من ساعدني انا من ساعدني انا من ساعدني يا يا غيره وكرامه مثل اهل الجود يظل بابك مشرع لحظه ما تسده يا ابو قلبك هذا الكون وصبرك على النوائب ماكم عنده عوفك لا كذب يشهد درب ضهاي نظره قلب المحتتك غيرك ايش عنده تفوفك دلنا انت محملات ورود واللي يجيك على ورده تنطيها الفشده مولاي منك لك تعلمت كيف سيفي سيف يحضروها على روحه وما حد لك من والله لخلافك <تصفيق> وعلي بس انت لي يهو قبلك يهو بعدك انت الاول والاخير لك منما نخلافك وعلي بس ملك من بعدك انت الاول والاخير يا قسمه تنبح حدا تنبح حدا هي بتفوفن قنحه مره يا قسمه تنحى قبطان السفينه وبيك انا مركب مسي على قبطان السفينه وبيك انا مركب مسي الهندسه الصوتية والتوزيع يوسف الصبغي حاوي ويهدى ثواب هذه القصيده الى ارواح شهداء منطقه حي الزهراء هذا ومن الله القبول والتوفيق ان شاء الله بقلم الشعر الحسيني احمد محسن العتاد